لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئم لنا لأجرا إن كما نحن الغالبين قال لعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما فَالقُوَّةَ لَهُمْ وَعِصِيَّمُ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِي الْعَالَمِينَ إِمَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى الْقَوْسَ عَصَامُ فَإِذَا هِيَ الْقَفْفُ مَا يَأْفِقُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَادِجِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قبل أن آذن لكم إنه لك بيعكم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع من أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلي أنكم أذلعين قارون ضيع أعفر لنا ربنا خطايانا أنكما أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده أنكم متبعون فأرسلك لعون في المدائن حاشرين إنها إلى شرذمت إنهم لنا لغائض وإننا لجميع حاضرون فخرجناهم من جنات وعقول وكلوز ومقام كريم كذلك وأورثناه بني إسرائيل فأطلعهم مشرقين